إِ ما حَّ م رَبّ الفَاحِشَ مَا وَهرَ منِه وَما بقَنَ وَإِثمَ والبَغوية بِغيرر الحَّ وَأَن تشركُ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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ <تصفيق> يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي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 اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضل عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم من قد خلت من 117. قبلكم من الجن والإنس في النار 118. كلما دخلت أمة 117. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار 118. قال لكل فَأَفُونَ وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا إن <تصفيق> 119. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْغَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَى الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْقِيَاطِ 110. وَكَذَلِكَ نَجْزِي 117. ويهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجذي الظالمين 118. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة 117. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار 118. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله 117. لقد جاءت رسل ربنا بالحق 118. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 119. ونادى أصحاب الجنة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 119. ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 110. وبينهما حجاب 111. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون